وَجَنَّ الْمُغْرِقِينَ تَهُومُ مُرِيبًا فِي انظرن نظرا في الوجود كن كاني مسفي فتو علي God oh. أَمْ مَحُوكَ فَأُرْمَا مَا